ألم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا الى آخر الآيات يقول الله عز وجل ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به هذا إنكار من الله تبارك وتعالى على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء ومع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى, من إلى غير الكتاب والسنة يدعي الإيمان ويدعي أنه آمن بالقرآن ويدعي أنه آمن بالنبيين من قبل وما ذلك ومع ذلك يريد التحاكم إلى غير الكتاب والسنة أليس هذا أليس هذا محل تعجب بلى هذا محل تعجب يدعي الإيمان يدعي الإيمان بما أنزل الله ويريد التحاكم إلى الطاقود كما هو موجود في الواقع يدعون الإسلام يدعون الإيمان ومع ذلك يريدون التحاكم إلى القوانين الوضعية وإلى الهيئات الكافرة وإلى الأنظمة الكافرة ومع ذلك في الملأ وفي القنوات وبالجرائد يدعي الإسلام ويقول أنا مؤمن وأنا مسلم المسلم لا يتحاكم إلا لله لا يتحاكم إلى غير الله تبارك وتعالى وقد ذكر المفسرون رحمهم الله في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد لأنه على حق اليهودي في هذه القضية على حق فماذا قال للأنصار قال بيني وبينك محمد وذاك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف فنزلت هذه الآية هذا الأنصاري المنافق أو المنافق من أهل الكتاب كما يقول أراد التحاكم إلى كعب لماذا لأنه يقبل الرشاة يقبل الرشوة واليهودي يعلم أن محمد عليه الصلاة والسلام لا يقبل وأنه يحكم بالحق يحكم بالحق فنزلت هذه الآية وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية وقيل غير ذلك ولا عامة الآية أعام من ذلك كما يقول ابن كثير. الآية أعام من ذلك ما معنى ذلك؟ الآية ذم لمن عدل عن الكتاب والسنة سواء صح سبب النزول أو لم يصح الآية ذم لمن عدل عن الكتاب والسنة. يدعي الإيمان يدعي الإسلام بالملأ يدعي أنه آمن بما أنزل الله عز وجل على رسوله ومع ذلك يريد أن يتحاكم أن يتحاكم إلى الطاغوت ولذلك قال من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وسبق أن الطاغوت كل ما تجاوز به الأبد حده من متبوعا أو معبود أو مطاع فالأنظمة الوضعية طاغوت الهيئات الكافرة طاغوت القوانين الكافرة التي تحكم بغير شرع الله طاغوت وما أكثر من يدعي الإسلام وإذا جاء يتكلم يقول نحن نطبق الشريعة ونحن قمنا على الاسلام ومع ذلك يذهب الى الانظمه الكافره ويذهب الى القوانين الوضعيه ويذهب الى قوانين فرنسا او قوانين بريطانيا او غيرها ويحكمونها في جميع مجالات الحياه هذا هو العياذ بالله اتبع الطاغوت هذه طواغيت وهذا موجود اليس موجود موجود ما شاء الله السلامه كمن كمن يريد ويحاول, ويحاول ان يجمع بين الاديان بزعمه ان هذا يعني تجميع للقلب وتاليف للقلوب وهذا وهذا باطل هذا اتباع للطاغوت فكل حكم القاعده كل حكم غير حكم الله وحكم الرسول فهو طاغوت سواء قوانين او منظمات أو هيئات او اي امر من الامر نسال الله السلامه فالايه اذن عامة في كل من في كل من يزعم أنه مؤمن وأنه مسلم ويذهب إلى الطواغيت ويذهب إلى الأحكام الطاغوتية ويريد أن يحكم غير غير الكتاب والسنة صلى الله عليه وسلم وإذا انظر ماذا يقول ألم ترى إلى الذين يزعمون وهذه واضحة خاصة في هذا الزمان تجدها في القنوات وفي الجرائد يخرج ويقول نحن لا نخرج عن ديننا ونحن أهل شرع ونحن أمورنا حتى في الأمور المحرمة الآن إذا ارادوا ان يلعبوا على الناس يقولون ماذا يقول نحن نأمر بهذا الأمر على طبق الشريعة الإسلامية متى كان الاختلاط على طبق الشريعة الإسلامية السلام السلام. السلام السلام إلى غير ذلك من الأمور التي أصبحت يعني أصبحت معروفة للجميع وقد برز النفاق وظهر النفاق والصحاء واضحا لكل من وفقه الله عز وجل لمعرفة أولئك المنافقين الذين يتكلمون في كل مجال يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكم إلى الطاغوت إذن التحاكم إلى غير شرع الله طاغوت إذن وجوب تحكيم شرع الله كفر وتحريم تحكيم غير شرع الله عزوجل ستأتينا آية في الدرس القادم إن شاء الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلم وتسليمة ونسمع كلام هؤلاء العلم ماذا يقولون في تفسير الآية نعم هذه والله كما قال ابن كثير أعم من ذلك وهي موجودة في هذا الزمن أبدا يدعون الإسلام يدعون الإيمان بل في بعض الدول للأسف دول عربية من يقوم ويقول نريد أن نطبق الشريعة يحارب ويسجن ويقتل فقط كلام يقترح يتكلم يقول لماذا لا نطبق الشريعة الإسلامية هي شرع الله وواء الى اخره هي سبب لعلاج مشاكلنا هذا يسجن وربما يفصل من وظيفته وإذا لا أحد يتكلم بذلك في بعض للأسف في بعض البلاد التي تسمى إسلامية بلاد عربية إسلامية لا يستطيع حتى الكلام حتى الكلام فأغلب البلاد للأسف تطبق قوانين الوظية ولذلك يخشى علينا من عقاب الله تبارك وتعالى الإسلام ليس بالكلام والإيمان ليس بالكلام وإنما الإسلام بالتطبيق والفعل نعم ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا أي أن الشيطان يريد أن يصد هؤلاء المتحاكمين إلى الطاغوت عن سبيل الحق والهدى فيضلهم عنها ضلالا بعيدا فيجور بهم عنها جورا شديدا طبعا هذا الخطاب في هذه العيات للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من يصح خطابه طيب وفي هذا عداوة الشيطان ولا لا. فإن الشيطان عدو لبني آدم ويريد من ابن آدم من المسلم ألا يعبد إلا الله عز وجل ولا لا تتبعوا خطوات الشيطان إن الشيطان عدو مبين إن الشيطان كان لكم عدو مبينا. فالشيطان يضل الناس حتى يقعوا في الكفر وعدوته قديمة مع من؟ مع آدم عليه الصلاة والسلام لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فالشيطان جلس جلس في المرصاد وقد تكلمنا على ذلك بما فيه القفاية في قوله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليهم وإذا قيل لهم من هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وهم المنافقون من أهل الكتاب وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا بخلاف أهل الإيمان فأهل الإيمان يقولون كما قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون فالمنافق يصد والمؤمن سمعنا وأطعنا إذن من علامة الإيمان الاستسلام لأحكام الله وسيأتي إن شاء الله كما قلت في الآية الآتية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فالمنافق يصد ويعرض والمؤمن يستجيب مهما كان هذا الأمر ولو كان فقيلا في بداية الأمر عليه لأن المؤمن يعلم أن أوامر الله كلها خير بينما المنافق لأن المرض في قلبه لمرض في قلبه لضعف في يقينه بالآخرة لكفره فإنه يصد كما هو موجود في الوقت الحاضر الآن في الوقت الحاضر إذا مات مغني مثلا ربما يقوم بعض الدعاة وراء أهل الخير ويتكلمون كلمة عامة أو خطبة جمعة عن خاتمة السوء فيأتون هؤلاء بالقنوات شهيد الفن وشهيد لماذا لأنهم لا يريدون أن المجتمع يتأم الآن في الكسوف مثال صغير الكسوف ربما يقوم النبي عليه الصلاة والسلام خطب وقال لا أغير من أن يزني عبده أو تزني عمته الآن بعض الكتاب أو بعض المنافقين يقول لا تتكلمون هذا الكلام طيب ما هو السبب لا يريدون الناس يرجعوا إلى دينه لأنهم يعلمون أن بعض الدعاة بعض خطباء الجمعة سوف يخطبون أن هذا الكسوف غضب الله عز وجل اتركوا المنكرات حكموا شرع الله طبقوا أوامر الله ابتعدوا عن المحرمات التي انتشرت في الشوارع والبيوت وفي كل مكان من في قلبه زيغ وفي قلبه نفاق يريد ذلك لا، فيبدأ يقول هذا أمر معلوم وهذا أمر معروف وهذا ليس بجديد، لماذا؟ لأنهم لا يريدون لا يريدون الناس التجو إلى الخير، لأنهم يعلمون أن هذا الكلام ربما يؤثر في بعض الناس. انظر ماذا إذا جاء زلزال، تجد أن بعض الوعاظ وبعض الأتقياء يبدأون ويذكرون الناس بالرجوع إلى الله. بعض الناس من المنافقين وغيرهم لا يريدون ذلك. ويبدأون ويقولون هذا أمر معلوم وهذا أمر معلوم بسبب كذا كوارث طبيعية إلى غير ذلك لماذا؟ لأن أهل النفاق والذين يريدون أن يضلوا الناس ضلالا كبيرا يعلمون أن هذا الكلام ربما يؤثر في الناس فيرجعون قليلا إلى الله يتركون بعض المنكرات وهم لا يريدون ذلك ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة انظر مثلا في الكسوف إذا حدث كسوف انظر أقرأ قرى ماذا يقولون؟ يقولون هذا أمر معلوم فقط خوفا من أن يأتي الدعاه أو أئمة المساجد أو الخطباء يذكرون الناس خوفا أن يرجع الناس إلى دينهم فأهل النفاق يصدون صدودا ولذلك تجد المنافق لا يواضب على طاعه لماذا؟ لأنه لا يريد أن يسمع الآيات التي تفضحه وإن كان يعلم ذلك لكن طبيعة بالإنسان لا يحب أن يسمع هذا الشيء صورة التوبة تسمى صورة الفاضح ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم من عهد الله لأنه تهلا من فضله إلى آخر الآيات رأيتهم يصدون عنك صدودا ويذلك من علامة الإيمان المحافظة على الذكر والطاعة المنافق لا يذكر الله إلا قليلا رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم هذا النفاق معصية أو غير معصية معصية فالله عز وجل قد يعاقب المنافقين إما بحرب أو بفضح يفضحهم للمؤمنين أو أي مصيبة من المصائب التي يصاب عليها الإنسان في الدنيا فإن النفاق ضب، قضب أني النفاق معصية معصية عظيمة لله تبارك وتعالى فقد يعاقبهم الله الزوجة كما في السير وفي التواريخ فتصيبهم مصيبة بسبب ذنوبهم بما قدمت أيديهم أي بسبب ذنوبهم وبسبب معصيهم بسبب كفرهم ونفاقهم ماذا يكون حالهم؟ ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا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 للرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون نحن حين نفعل ذلك ونفعل ذلك إنما إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ليس لنا هدف أبدا ليس نفاق وليس كفر وإنما الإحسان, إنما الإحسان والتوفيق هدفنا حينما نذهب أن نتحاكم إلى غيرك إلى ذلك اليهودي هدفنا الإحسان والتوفيق أي المدارات لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة يقول ابن عشور رحمه الله فكيف إذا عصبتهم مصيبة بما قدمت أيديهم لأن الصدود عن ذلك يوجب غضب الله عليهم فيوشك أن يصيبهم الله بمصيبة من غير فعل أحد مثل انكشاف حالهم للمؤمنين فيعرفوا بالكفر فيصبحوا مهددين أو مصيبة من أمر الله وبأن يظهروا لهم العداوة وأن يقتلوهم لنفاقهم فيجيؤون يعتذرون بأنهم ما أرادوا بالتحاكم إله للطاغوت إلا قصد الإحسان إليهم وتأليفهم إلى الإيمان والتوفيق بينهم وبين المؤمنين وهذا وجد يقول نريد أن نجمع بين الأديان نريد أن نجمع بين الإسلام وبين أهل الكفر لأن العالم أصبح قرية صغيرة هذا موجود. يقول لا وحدة، هاه؟ وحدة تلadian. هذا كله من حكم الطغيان. قال الله عز وجل: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ومن ثم سيجزيهم على ذلك. فإن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. فاكتفي به يا محمد فيهم، فإن الله عالم بظواهرهم وبواطنهم. فالله عز وجل يعلم ما في القلوب وهذا تهديد للمنافقين ولذلك من أسليب تهديد المنافقين أن يقال لهم ولغيرهم أن يقال لهم ولغيرهم ممن يطلب العلم رياء أو ينفق رياء الله عز وجل بالمرصاد ويعلم ما في القلوب والعقاب في الآخرة على ما في القلوب وفي الدنيا العقاب على الظواهر في الدنيا العقاب على الظاهر الإنسان يحكم بالظاهر واذاك المنافق يعطى ويسلم دمه ويسلم عرضه أما في الآخرة فالعقاب على ما في القلوب مع أن الإنسان في الدنيا يعاقبه الله ويصيبه بمصائب بسبب خبثه ونفاقه وكفره أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم لأن النفاق مرض أين في القلب لأنه يظهر الإيمان فيعتقدون أنه لا أحد يعلم بهم فلذلك يحذرهم الله عز وجل وأن الله يعلم ما في قلوبهم فأعرض عنهم ثلاث أمور فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا فأعرض عنهم يقول ابن عطية رحمه الله يعني عن معاقبتهم وعن شغل البالي بهم وعن قبول أيمانهم الكاذبة في قوله يحلفون وليس بالإعراض الذي هو القطيع والهجر فإن قوله وعظهم يمنع من ذلك فأعرض عنهم يعني لا تلتفت إليهم وأعرض أن معاقبتهم ولا تشغل البال بهم فالله عز وجل هو الذي يعلم ما في قلوبهم وهو الذي يعاقبهم وليس المراد أنها من كما يقول بعض العلماء من منسوخة بيعية الجهاد هذا في موضع وهذا في موضع وعظهم ما هي العظة التذكير المقرون بالترغيب والترهيب وبماذا يعظ المنافقين يعظهم ويذكرهم خطر النفاق وخطر الكفر وخطر أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكافر يبطن الكفر إن المنافقين في الدرك الأسفلي من النار ولن تجد لهم نصيرا يعظهم وفي هذا ينبغي على المسلم أن يعظ الناس وأن يذكرهم لعل الإنسان أن يستفيد ولعله أن يتعب ولعله أن يكتب الله عز وجل له الهداية في خطب الجمعة وفي المجالس يذكرهم في أمراض القلوب وفي خطر ذلك وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا قولان في معنى في أنفسهم القول الأول قل لهم خاليا لا يكون معهم أحد يعني سرا بينك وبينهم لماذا لماذا نعم لأن ذلك النصيحة سرا أدعى لقبول النصيحة ولألا يفضحوا وأقبل للإنسان وقل لهم في أنفسهم وإذاك يقول ابن كثير وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادئ لهم وقيل وقل لهم في أنفسهم أي في شأن أنفسهم في حق أنفسهم في حق ما يقومون به ويعملون به وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا كل ما كان الكلام بليغا كان أقبل للحق وما هو البليغ البليغ الكلام القليل حسن العبارة الموجز هذا البليغ الواضح هذا هو البليغ قد قيل أحسن الكلام ما قلت ألفاظه وكثرت معانيه نعم من فوائد الآيات ذم النفاق ومن فوائد الآيات التعجب من حال من يدع الإيمان ويريد أن يتحاكم إلى الطبط وهذا موجود في هذا الزمان كما قلنا يتحاكمون إلى القوانين الوضعية ومن التعجب أن هذه الدولة دولة من الدول العربية تقيم مسابقات حفظ القرآن وفي هذه الدولة من يقول سأطبق الشريعة يسجن ويضرب في دولة عربية تعجب سبحان الله هل الدين أصبح العوبة؟ إلى هذه الدرجة أصبح الدين العوبة وأضحوك يلعبون على الناس يضعون مسابقة لحفظ القرآن في أحد الدول العربية وإن قام رجل يقول نريد تطبيق الشريعة يفعل به الأفائل صلى الله عليه وسلم لكن رأي أن ربك لبي المرصاد وفي فواد الآيات خبث المنافقين ومن فوائد الآيات وجوب التحاكم إلى شرع الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن فوائد الايات وجوب الإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن فوائد الايات اثبات علو الله من اين ناخذ ذلك انزل والنزول يكون من علو الى سفل ومن فوائد الايات ان التحاكم الى غير الله ورسوله تحاكم الى الطاغوت ومن فوائد الايات وجوب الكفر بالطاغوت جاء في صحيح مسلم في كتاب الإيمان عن أبي مالك عن أبيه قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ما يكفي انظر وكفر بما وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله هذا معل التوحيد أخوان ما يكفي لا إله إلا الله ما تكفي ما تكفي حتى يكفر بالطاغوت وكفر بما بما من الق من قال شهدوا الليل الله وكفر بما دون ذلك كفر بكل شيء لله وفي الآية قال الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى هذا معنى لا إله إلا الله ومن فوائد الآيات أن للشيطان إرادة ومن فوائد الآيات عداوة الشيطان للإنسان ومن فوائد الآيات ان الله لا يخفى عليه ما في الصدور ومن فوائد الآيات التفكير ووعظ المنافقين والله تبارك وتعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وفق الله الجميع لما يحب ويرضى